في مرضه الذي مات فيه قال أبو بكر المروجي سمعت فتح ابن أبي الفتح يقول لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد في مرضه الذي مات فيه ادعو الله أن يحسن الخلافة علينا بعدك ادعو الله أن يحسن الخلافة علينا بعده. وقال له من نسأل بعدك فقال سل عبد الوهاد وقال له من نسأل بعدك فقال فلعبد الوهاد قال أبو بكر وأخبرني من كان حاضرا أنه قال له انه ليس له اتساع في العلم يعنون ان عبد الوافاد ليس له اتساع في العلم فقال ابو عبد الله انه رجل صالح مثله يوفق لاصابه الحق اعود مره اخرى لقراءه النص الرابع الموجود الموجود في كتاب الورع قال أبو بكر المروزي رحمة الله تعالى عليه سمعت فتح بن أبي الفتح يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل في مرضه الذي مات فيه ادعو الله أن يحسن الخلافة علينا بعدك وقال له من نسأل بعدك فقال سل عبد الوهاب وأكبرني يقول أبو بكر واخبرني من كان حاضرا أنه قال له إنه ليس له اتساع في العلم يعنون أن أبا بكر ليس له اتساع في العلم فقال أبو عبد الله إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق أولا ترجمة من فيه من الرجال فيه عبد الوهاب هذا الذي يذكره الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه بالصلاه هو عبد الوهاب ابن عبد الحكم ابن نافع إمام قدوة رباني حجة كذا قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه عندنا ترجم لعبد الوهاب قال امام قدوة رباني حجة اما قده ايمان يعني امام في الورع والصلاح به يأتم الناس في هذا الباب. والقدوة لانه يقتدى به لانه يقتبى به والرباني الذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها ولكن كونوا ربانيين والحج يعني الذي يحتج بفعله ان شاء الله لانه يدفق في الورع ويعمل عملا له تاصيل من كتاب او سنه فتاننا عمله ان شاء الله تعالى حجه قال امام رباني حجة ابو حسن البغدادى طبعا نسبه الى بغداد كما لا يخفى انو الراه وهي شرعه كانت رائجه رواه العلم لعله يقابلها في زماننا هذا الكتبي صاحب المكتبات الذي يبيع الورق ويبيع القواطيس ويبيع الأحبار ونحنها كانوا يقولون له الوراء نسائي الأصل بلده الأصلية اسمها نساء اللي منها الإمام النسائي صاحب السنة رحمة الله تعالى عليه والإمام النسائي على الصحيح توفي ببلادنا تلسطين بعد ان جاء من مصر الى فلسطين توفي بالرمله وانا رايت مساجد الرمله المهدمه ومساجد الرمله التي يسكنها اليهود وبعض مساجد الرمله التي لا زالت يصلى فيها وفي مسجد مهدم كبير جدا قالوا هذا المسجد فيه يعني في طرفه قبر الامام النسائي وهذا هو الراجح والله تعالى اعلم ورجعه الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء لان خبر وفاة النساء جاء من طريق المصريين الذين كانوا عندهم وكان عندهم قبيل وفاته رحمه الله تعالى عليه والرومي مدينه اسلاميه انشاها العرب المسلمون من اجل أن تكون في مواجهة مدينة أخرى قريبه منها كان يغلب فيها المصارى وهي اللب واليوم الغلة واللب تنتظر وجوه الصالحين أن يعيدوا لها الفجر المشهر والأذانة والتكبير نشأل الله أن يجعل لنا خصفا وحظا وافرا من تحرير بلادنا فلسطين نتائي الأصل صاحب الإمام أحمد يعبر الائمه دائما بالصاحب عن الشيخ وتلاميذه يقولون الامام احمد واصحاب الامام احمد ما يقولوا يعني تلاميذ احمد وان استعملوها أو الروايه أحمد احمد استعملوها لكن يعبرون بالصاحب انزال منزل عظيمه طبعا انتم عارفين في القران الكريم اذ يقولوا لصاحبه أبو بكر كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وفي موطن معين فهل أنتم تاركون لي صاحبي فالصاحب منزلته عظيمه عند صاحبه وسمى الائمه والعلماء طلاب الشيخ وتلاميذه والمريدين له سموهم اصحاب لمكانه الصحبه عند الامام احمد قالوا صاحب الامام احمد كان يكتب الجانب الغربي ببغداد طبعا الايه التي يكتبون اكثر من ذلك في تواجد الرجال ولكن هذا جزء منها قال ابنه الحسن كما مرقب يا خليفتنيته ابو الحسن الحسن ولده يقول كان ابي عبد الوهاب اذا وقعت منه قطعة فاكثر لا يأخذها عن كل التقعة يراد بها الدراهم والدنانير والدمانير مصنوعة من الذهب ووزن الدينار حوالي اربع درام وخمسة من عشرة او ستة من عشرة او سبعة من عشرة والدرهم من الفضه وكل عشر الدراهم تساوي دينارا واحدا وكان في زمنهم في ذلك الجمن ايضا الفلوس تصنع من النحاس حسب حاجات الناس على هيئة الدراهم وعلى هيئة الدنانير لكن في مسحى بالتأكيد دون الدراهم ودون الدنانير بكثير يقول الحسن اذا وقعت قطعة درهم او دينار او ما هو دون ذلك اذا وقعت قطعة منه فاكثر لا يأخذها ولا يأمر احد أن يأخذها فقلت له يوما يا آدتي الساعة سقطت منك هذه القطعة الساعه معنا الآن يعني مش الساعة اللي نعرفها اليوم في اللبس في الأيدي والوقت الساعة وقعت سقطت منك هذه القطعة فإما لا تأخذها فقال قد رأيتها ولكني لا أعود نفسي أن اخذ شيئا من الأرض كان لي أو لغيري رحمة الله عليهم لا يأخذ شيئا في صحابي ثاني في مثل هذا المشهد بارع النبي صلى الله عليه وسلم اللي يسال الناس شيئا فكان إذا وقع منه سوطه على الأرض وهو على ظهر دابته لا يكون لأحد أعطني وإنما ينزل عن الدابة ويأخذ الصوت تربية تربية أن تسترني عنا في أيض الخوف وإن صار الواحد منا فالذي يتكفف الناس لكفته يطلب كل شيء وأنا رأيت من مدللين علمانية في السجون مشاهد في ذمه الدخان لا تذكر على باب في ذمه الدخان مشاهد لا تخطر على باب ولا نريد ان ندخل في تفاصيلها والناس تؤسى للشاي وتؤسى للدخان حتى ان حين نخرج من صلاة المغرب نشم رائحه الدخان بباب المسجد لأنهم يقطر على تمر ثم يسبعها في او اكثر ما بين باب المسجد وباب الدار هذا يريد أن نعوذ نفسه على الا ياخذ شيئا من الأرض فينبهي أن نعوذ أنفسنا على الاستغناء عن كل شيء عن كل شيء لا نطلب شيئا من الدنيا أفحار العزائم في السجون يورد عليهم الطعام ثلاثون بعد دور يوم يوم ثلاثة ضل أسبوع أسبوعين ثلاثة وإدراضات مجاهدين في السجون معروفة وعلى ذكر إدراضات السجون أول شهيد في إدراضات السجون عبد القادر عبد الفحم رحمة الله تعالى عليه كان صاحب عظيمة أول من رفع البندقية وقاتل اليهود بعد سنة سبع وستين، فأصيب معركة في معركة انتخانية مثل أكثر من خمسين رفاقة ودخل السجون وكان مريضا من إصاباته فجاء إضراب الطعام فقالوا له أنت معذور قال لا أنا كبقية الكرام وأضرب وكانت وفاته فيه رحمة الله تعالى عليك ولم يكن من المزبر التي اسمها فتح ولا من المزبرتي اسمها كيه كيه كيه كيه كيه تلك المدارات جديدة اليوم لن يكن من المزبر التي اسمها فتح بي ان هذا كان من قوار, قوار التحرير الشعبيه التي قتلتها فتح مثل محاوله تقتل حماس والفطار المجائدة في فلسطين حتى يؤرخ تاريخ الناس ويؤرخ دين الناس وأن في الناس ناثا يقاتلون بالأمعاء الخاوية ويستغنون عن كل شيء وضربت لكم مثلا بالذي استغنى حتى عن زينة داره، حتى عن البيع في بيته حتى يلقى الزهاد دائما أحب إليه من كل شيء أبو مصطفى طلع أشحاده رحمة الله تعالى عليه قال ولكني لا أعود نفسي أن أأخذ شيئا من الأرض كان لي هذا الشيء أو كان لغيري ولأنه نحب أن نأخذ شيئا من أخلاق العلماء وهذا الإيمان الشيرازي شيخ الشابعي في عصره صاحب المهذب في المذهب والمهذب هذا شرحه الإيمان النووي نعرض أهل الوراء رحمة الله تعالى على صاحب المهذب في إسحاب روي قد الورع ليتم كتابه ليصح كتابه فشرحه في المجموع وكان على خشونه شديده من التقر والام وكان في دائره الورع والصلاح اشار في ابو بكر اناقه شديد وصفه شديد وورع وصلاح دخل المسجد يوما ليؤذن ليأكل فيه شيئا فنسي دينارا دينار دينار حاجة كبيرة نسي دينارا فذكرهم في الطريق فرجع إليه فلما وجده تركه ولم يمسه وقال ربما وقع من غيري ولا يكون ديناري ربما وقع من غيري ولا يكون ديناري وفي نفس هذا الاتجاه في قصص الصالحين قصص وحكايات كثيره ينبغي ان ننزه انفسنا لنقترب من مراتب اهل وراء قال الحسن ولد عبد الوهاب الدريدي قال ما رايت ابي ناجحا قط مطلقا نعم قال ما رايت ابي ناجحا قط ولا ضاعكا إلا تبسما ولا ضاعكا إلا تبسماً. وما رأيته ولقد رأاني مرة وأنا اضحك مع أمي وجد الحسن يضحك مرة مع أمه قال فجعل يقول صاحب قرآن يبحث صاحب قرآن يبحث هذا الضعف قال وإنما كنت مع أمي يبحث مع أمه ووالده المربي الذي يربي ولده على الورق يقول له صاحب قران يبحث هذا الصحيح وإنما يبحث مع أمه ولربنا كان من الدر أن يبحث الرجل مع أمه لكنه رحمه الله كأنما يرى النار مفتقدة وكأنما لا أرى أحدا يدعى إليها إلا هو أفا يبحث؟ أفا وقال احمد بن حمد وحمد الله تعالى عليه عن عبد الوهاب صاحبه هذا قال عافاه الله قلن أن, ان ترى مثله لعن طبعا كذل الإمام احمد يدعو لطلابه وكيف يذكر وقد ذكر الامام النووي رحمه الله في مقدمة كتاب المجموع الذي ذكرته قبل قليل وهو شرح المهذب في المذهب لأبي إسحاط الشيرازي ذكر في مقدمته أن من العلماء من يحسد الطلاب يجب الطالب نبيها تيحسده وهذا من الخصال الذهيمة الذي ينبغي أن يترفع عنها أهل الدين وأهل الصلاة وأنا لا أريد أن أنكذ عليكم بذكر حسد كبير بين فلان والامام البخاري طبعا البخاري كان محسود معاد الله أن يكون عاشدا انتهى بجرح يذكر في الكتابات وأثره صعب على المسلمين وسببه حسد العالم صاحبه او تلميذة قال عنه مساء الأنبار ذكرت عبد الوهاب لأحمد مين أحمد ابن حمد رحمة الله عليه فقال اني لأدعو الله له لاحظوا في الغيب من الرفقه الله وحفظه الله وأدامه الله وعنمه الله وزاده ورعا يدعو له قال اني لأدعو الله له وفي لفظ اخر قال الامام احمد ومن يقوى على ما يقوى عليه عبد الوهاب قالوا مثلا من عبد قال عبد الوهاب قال عبد الوهاب قال الامام الزهدي كان كبير الشأن الشأن تستعمل عند العلماء في مواطن متعدده مثلا علم الحديث يعبر عنه كثيرا بانه الشان هل لمسك هذا الشأن يعني هذا العلم علم الحديث شأنه ما لا شأن له سوى هذا الشأن فذي يقول هذا العلم لا يعطى الا مع التفره التام والناس تفقه هذا وتقول بلسان بسيط ابو دليل بمعنى ان الذي يكون له قدم هنا وقدم هناك لا يستطيع أن ينجز الأبواب العظيمة من العلم قال المروضي قال لي يا أحمد قل لعبد الوحاد تربية أحمد رحمه الله قال المروضي قال لي أحمد قل لعبد الوحاد كلمات عجيبة ماذا يقول لعبد الوحاد قال يقول له اخمل ذكرك فاني انا قد بليت بالشهرة اخمل ذكرك اخمل يطلالنا يعني رب حالك لا تخلي الناس يعرفوك لا يشهر ناشتك فاني انا قد بليت بالشهرة الشهرة ابتلاك ولذلك ينبغي ان يكون في الناس شيء من هذا يحرص على الخمول ولا يحرص على الشهرة فان ثمنها عظيم ثمنها الرياء وثمنها طلب الدنيا الشهرة وثمنها طلب محمدة الناس ومن هنا كان هذا الكلام العظيم من احمد يعلم طلابه قل لي قال قل لي هدو لا تشهر نفسك لا تتقدم لتكون اماما لا تتقدم لتكون مؤذنا لا تتقدم من فصل بين الناس هذه مواقف الشهرة ابعد واحمل ذكرك فاني قد بليت ابتلاء ان يشتهر امر العبد بين الناس والشهره في الدنيا يعني قله كن كبيره تنتهي الى ان ينسى العبد وكنت اسمع شيخنا الامام نمطيه السلاوي زمان يقول في دعائه اللهم اللهم يوم ينسى الناس اسماءنا لقيت رجلا فقلت له سلم لي علاقنا وفلان هذا ربما كان اشهر رجل في معسكرنا على مدار عقوب خليت وصي من شهرين قلت لا إله إلا الله ولا معلم ما علمنا ويمكن ما يقول تلكم كلكم بتقولوا إيه ولا ما درينا رحمة الله عليه الشهرة مهما غلط لا بد أن تنتهي ابن عباد الذي كان يحكم الاندلس كما قرأت في كتابات شيخنا عن التنطار رحمة الله عليه قال حين مدت جنازته في المغرب وهو ملك الأندلس بن بالعباد صاحب ملكة واحد يجل الدنيا فيها سأسره إن شاء الله لما مدت جنازته لسفات عليها قال سلوا على مش معروف من هو سلوا على الغريب ملك الغريب قال الطنطاوي وكانت بناته تعمل في بيوت الناس طبقات وخدمات وغسالات كما قال الطنطاوي في بعض كتبه التي قرأتها هذه مواهب شديده اما ابن عباد في موقفه العظيم فلما تقدم الصليبيون من الاندلس من جهه الشمال ومن جهة الشرق فرنسا فجاء يستشير قومه فأشاروا عليه أن يصالح النصارى الطريبيين قال لا سأرسل إلى يوسف بن تاشفين وأحب للجيل الجديد أن يفتش أكر على بورج يوسف بن تاشفين عشان تعرفوا من يوسف بن تاشفين هذا للنور العظيم الذي أخرى فقوق عنده 200 سنة وزياده تعود الاندلس بإذن الله ويبلغ ملك أمتي ما بلغ الليل والنهار بعيد عزيز يعرف كيف يحمل البندقية أو بذل ذريل بروح يبقر عند اول مرت عزمين عن قطرة لا صحتين ولا عافية لا صحتين ولا عافية بل عبار في الدنيا وحزيا في الاخره قال اقول لكم هذا يوسف ب... هذا المعتمد بن عباد يقول لزرائه سأرسل إلى يوسف بن تاشفين استنجد به دولة المرادقين في المغرب دولة قوية سأتنجد بالمسلمين من هناك. قالوا ياخذ بلادك فقال عبارته الجميلة لأن يرعى عنادي ابن يوسف ابن تشفين أحب إلي من أن يرعى الخنازير الابونش السادس خلوا نادي رعاة ابن أحب إلي من أن يرعى الخنازير الابونش السادس اصير عبد يوسف ابن تشفين تمثي جناستي فلا يقال هذا فلان وإنما يقال عنه الغريب حتى لا من أن أرفع ملك الأنحوبة على جزء من الأندلس وبقية الأندلس تضيع مواقف العلماء مواقف يقف العدال ما هؤلاء الطالب تعبنا في زماننا هذا. ان هنا الناس من يريد ان يشكل بيده او ويقطع نخلتنا في غزله ونحن نقول لكل هؤلاء ان سنة الله لا تتبدل ان الكمس في غزه الذي جرى الى الضفه سيتبعه كرس في الضفه لكن الى اين ربما الى غزلة من مزابل؟ كالابيد مثلا الى ان يتم خمسهم واليهود كل هذا ات ات كما الفجر لا يتاخر لا يتقهر لن يتغير لن يتبدل وعظنا هذا في كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم وقد بلغ تحديثا بنعمه الله مالك ان يحدثنا شيخنا عشرات المرات عن هذا الذي يجري وهذا الذي جرى واحسب ان في ذاكره كل واحد ممن تطور على الشيخ اشارات في هذا الاتجاه جمعنا الشيخ رحمه الله تعالى عليه في شركه نوم سارهين في مسجد الاصلاح في اتجاهيه وبصرنا بالذي مضى با سياسات انجليز في فلسطين وبصرنا بالذي هو قائم من احتفال اليهود لفلسطين 80 فهم حدثنا عن ابن الشجره الذي يزرعها والده ثم ياتي ولده ليجتثها هذه ال 80 هي قبل اسره بحوالي 12 سنه فجهادنا هذا سيبحث له عن فلسطينيين ياتوا من اجل اجتثاثه كوالد يجمع شجره يرعاها كل الرعايه ثم يجاح ولده من اجل ان يجتثها لو ان غريبا جاء يجتثها سيعتز لكن اجتثاثها من ولده فهل ميسور سيبحث فينا عمن من شجرتنا لكنها لم تشتق لازالت كلمات الشيخ غافله من كل وهو يغفرنا بان الشجره لم تشتق وبان الشجره بدورها كثيرة وكان يعلمنا كل كلمة ربنا والله لو طرحنا كلماته او لو انها سجلت وتليت عليكم لقمتم كأنما أنفت اليوم وأنا أحسب أن بعض إخواني في المسجد كان معنا في ذلك الدرس في سنة الاثنان في مسجد الإصلاح إذن يا احبابنا اهل الورع وأهل الدين وأهل الصراع انتنابهم عظيمة حتى أنهم يبصروننا بكل شيء في الحياة قال المرودي قل لعبد الله قل لعبد الوحاج أخل الذكرة فإني قد ابتليت بالشهرة مات رحمة الله تعالى عليه في ذي القعدة سنة احدى وخمسين ومئتين بعد الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في حوالي ثمان سنوات رحمة الله تعالى عليهم جميعا نعود إلى نفسنا لأن ربما أنشى الكلام وبعضه بعضا نعود إلى النفس قال ابو بكر النووي سنه فتح ابن ابي يقول لابي عبد الله في مرضه الذي مات فيه ادعو الله ان يحسن الخلافه علينا بعدك يعني بدنا اياك وانت في هذا الضيق تدعو لمان ان يخلصنا الله خيرا حسنا دولتي قال له من نسأل بعدك فقلت عز عبد الوهاب رد عبد الوهاب قال يا أخبر من كان حاضرا أنه قال له إنه ليس له اتساعا في العلم يعني أنت تنصحنا إلى رجل لا اتساع في العلم فقال أبو عبد الله إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق نشوف ماذا فيها من الفوائد التي تفيدنا في العلم والدين والوراء فيه حرص أهل العلم على اكرام العلماء والتادب معهم في الحديث ومناداتهم بأحد الاسماء اليهم قال قلت لابي عبد الله تكلمنا في الدنيا سابقا وهذه اشاره هنا فيه تعلم طلبه العلم باساتذتهم وشيوخهم وحبهم لهم وإعجابهم بعلمهم وسيرتهم فهم يعيشون في كنفهم ولا نفت لهم إلا في قرب العلماء يعتبرونهم الأولياء المتقدمين الذين لهم حق الطاعة إشارتهم أمر يشفقون عن يصيبهم أمر جلل حتى أنهم يخافون على ألفصهم انفقدوا العلماء وما ذلك إلا لحسن التربية عند إيمان أحمد لقناته وأصحابه ومريديه ولا يكان طلبه العلم يقصدون شيوخهم وأئمتهم يمنون شطرها حتى وهم في النزع والموت حتى وهم في النزع والموت يتعلمون ويعلمون حتى وهم يموتون يعلمون ويتعلم منهم طلبه العلم يرتبون كل لحظه من لحظاتهم قبل ان ينطق اخر كلمه يقولها حتى ان احدهم لا يسجل بعد الوفاه كيف كان سمت هذا العالم وكيف كانت وفاته وهذه فضيله الاقبال على العلماء اختص بها اهل العلم واهل الدين واهل الورى من دون الناس لقال سمعت الأتاتذة يشكون عقوق الطلاب في هذا الزمن الذي صار فيه المدارس على غير البابة التي نشدنا بها في كتاب ربنا اقرأ باسم ربك فصار الأستاذ لا يراه طلابه ولا يردونه ولا يزورونه إلا قليلا ربما يدرس الاستاذ عشرات الآلات عبر عقود من الزمن ثم يكون الوقوق الوانه مره اخرى الى الدكتور علي الطنطاوي رحمه الله تكلم في احد كتبه عن الاستاذ الشيخ محمد عيد الصفر جلاني وهو رجل صالح من اهل دمشق أنشأ مدرسه اهليه ودرس فيها وبطي يدرس قرنا كاملا يعني عمر نحو من 11 سنه وبدا التدريس وفي السادس عشر الى ان توفي قبل وفاته بايام والعهدة على قلم الطنطاوي وادبه الواكع يقوم وصلته رساله من وزاره التعليم يقول له الدكتور فنان فيها ولما كانت مدرستكم هذه تتكروا الى وجعل يذكر ما تتكر اليه المدرسة الانذماوى وكذا وكذا وجعل يعز عليه فانه قد صدر قرار من وزاره التربية والتعليم باغلاق هذه المدرسة والتوقيع دكتور فلان الفلان يقول الشيء الاستنطاعي فمد يده على سلاليشه القديمة وجعل يخرج من سجلاتها حتى أخرج سجلاً قديما وجعل ينظر في الأسماء فوجد هذا الدكتور من خريجي مدرسته عقوق يمكن من يقول عنه بالأنوان عقوق لا يخطر على بال فلعلها كانت القاضية ولعلها كانت التي سددت في وفاته رحمه الله تعالى عليه ذكر استاذ من الاساتذه استاذ قديم جدا ليس من اساتذتي لعله من اساتذه اساتذتي او اساتذتهم يعني لما كان عمره حوالي 114 سنه فما اراني حتى بدا يعاتب عتابا شديدا اين الذين علمتهم لماذا لا تزوروني كانه يحسب اني من طلابه اين الذين علمتهم لماذا لا تزوروني اتيت اذنت من الوحده طبعا هو مسكين انتهت الاجيال التي يعرفها ولا يزوره احد الا قليل مثلي كم حالف يسمع منك الانتاج عن جمعيه اسلاميه انشئت باب الثمانية والاربعين اولفت في الاربع الكمسين وعندوا معلومات عنها فجهدت اليه فجعل يعاكد واهل العلم واهل الصلاح واهل الاراء يختصون احيانه بان يبقى طلابهم معهم حتى النفس الاخير ويبقى من اللحظات الاخيرة يسألون مشايخهم عمن يسلحوا أن يكون إماما يخلفه الله تعالى عليهم بعد فيه فضيلة أهل العلم أن الله يحفظ عليهم عقولهم حتى وهم على فراش الموت حتى وهم يلفظون أن الاخيره الأخيرة يا مشوراتي جئت متأخرا هذا الدرس لا يسمح له التقطيع لا لا لا ولا نفر نعم ما بدي تجيني هالجيب الدرس طلق نحن نختم الآن بكرة بني بعد العشر يلا كرسلتك منضي إلا إذا شئت تجلس تجلش الله يوضع عنك فيه فضيلة في أهم العلم أن الله تعالى يحفظ عليهم عقولهم حتى وهم يموتون يموت العالم وهو يعلم وسجل طلبه العلم كلمات العلماء الذي تكلموا فيها في لحظاتهم الاخيره سجلوها بشكل جيد جاد وحين تقرا كتب فيه ووحب لطلبه العلم ان يقراوا في سير اعلام النبلاء وفي حمله الاوليات ليتعلموا الدين والورع والعلم وياه كيف كان ائمتنا تجد في هذه الكتب إشارات واضحات كثيرة عن آخر الكلمات التي قالوها وأحسبوا أن الأسوة في ذلك كله الصلاة الصلاة الصلاة, الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة جعل يقولها صلى الله عليه وسلم وهي تتحشرج في صدره إلى أن قبل يعلم حتى اللحظة الاخيره ولذلك كان الشيخ محمد عيد السفر جلاني رحمة الله تعالى عليه يعلم إلى أن مات ذكر الشيخ للطنطاع انه علم قرنا هجريا كاملا رحمة الله تعالى عليه فيهما كان عليه طلاب الإمام أحمد إمام أحمد رحمة, رحمة الله تعالى عليه أصحابه وطلابه جمعوا بين العلم والورع والصلاة وإنما أخذوا هذا عن من؟ عن شيخهم وإمامهم رحمة الله تعالى عليهم وكان طلاب الإمام أحمد بالألاء يجلسون في درسه بعضهم يكتب ما يقول وبعضهم يريد أن يرشمت والهدي والورع والأدب في مجلس الإمام أحمد هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم لو قدر الله ونزلت علينا الرحمة الان بطول اياد ولا ما بطوله بطول او الراحة واياد جالس معنا ربنا لا يفهم من هذا الدرس شيئا هذا ما اعطاه الله لكن هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم حتى ان بعض الانظمه دفث على طلبه العلم الشرعيين جماعه من المخبرين فتحول المخبرون الى طلبه علم وفي اخر الامر صاروا من اهل اليقين والورع حتى ان احدهم كان يشكي ويقول لا زال في قلبي شيء من حب أولئك فاسال الله ان يطهر قلبي منهم ودست الزمادقه على مسجد النور واحدا منها ثم كان بعد ذلك من اكثر محاربيها اذكر يوم سلمته البندقيه قال لي فقط قاتل اليهود قلت له نعم ونحن لم نقاتل الا اليهود ثم كان نارا على الزنادق الذين انفلتوا على غزة يقتلون على اللحية والنقاذ الدين والجنسة العلمية والبقاء في بيوت الله قصدت عليهم برامجهم ولذلك الشعور دوره سينما يصل فيها بدون الجامع الجامع لا يصلح بالصلاة لا يصلح المسجد للجمعة ابتحوا تنمى النصر صل فيها ابتحوا النصر فيها الحمد لله على النعمة العظيمة فيه ان العلم والصلاح صنوان لا ينفكان والعلم بلا بالعرق يورثكم ان تقرأوا المقالات شاكر الحيران علم بلا ورق بصير اداة يد السلطان بصير في يد الظالم يعبر له حبرة ورأسه على السواء. اكتب فيكتب للظالم ما شاء وقرأت لبعض هؤلاء قرأت لمطرون في دينه شهد الامام الغزالي المعاصر محمد رحمه الله أنه ارتد عن دينه قرأت له علم لكنه يوضع في غير محله فإذا رأى جهدا من عثمان سماه بعثا وإذا رأى قوة من عمر سماه جبروتا وعالم وحدثا لأحدهم ان زنادقه العلمانيه قبل ست سنوات جاءوا بزنديقه علمانيه من بلد عربي دار هذا البلد العربي في سياسه سموها تجفيف المنابع تجفيف منابع الدين والايمان بالمنابع بالجذر يا مغفلين المنابع لا تجب جاءوا بها تعلمهم كيف يرد على اهل الدين واقامت دوره اياما ينفق عليها وبعد ان انتهت الدوره قسمت الطلبه عندها فريقين فريق يمثل اهل الدين واخر يمثل زمادقه علمانيه تدين بينهما صراعا فجاءني واحد قال ادرك الامر في البلد كذا وكذا قلت إن الله يذهب به لا عليك عندي آية وحدة كذا في كل قطة ثانية بقولها إن الله لا يصلح عمل المفسدين هذا الفاتح والله تعالى لن يصلح عمل المفسدين فجاءت واحدة من تلاميذها تزورني في إحدى المؤسسات أولاد شمالا يسر الخاطر قالت إن شيئا في الإسلام أنا لا أدري كيف تقرؤونه فسألتها ما هو قالت درب المرأة قلت له نسمك يضرب في يضرب التي تعلم في الجامعة الإسلامية أربع سنوات هي خبريجة من عندنا أصلا تعلم في الإسلامية أربع سنوات وتلبس الحجار أربع سنوات ثم تخنعه وتتمرد وتخرج بابتشيرت بالقلوب الكبير لعله لا يصلحها إلا الضرب نفلت يضرب كانت تحسب أنها إذا قالت لي الإسلام بيضرب المرأة بديت خب تحت الطاولة وأشتقي من إسلامي كل شيء في إسلامنا عظيم حتى غرب الزيابقة وكتاب الزيابقة والهجوم على العلمانيين عظيم كل شيء في ديننا عظيم حتى قصد العملاء ونخل الأرض منها عظيم وامثال هذه الزنديقة ضربها عظيم هذا ديننا الذي لا نتحي منه لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء لكنه عظيمة بقتل التي قتلت قابل بقبل التي قتلت وقتل صلى الله عليه وسلم التي قتلت الصحابي اليهودية التي سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلت فكل فكلما في ديننا عظيم بيتكلم في ديننا خلعا تعدد الزوجات الله لا يبركي لهم. تعدد العشيقات في المساتب فضحتهم أجهزة من التي تسمع أوراقها تعدد الزواري في المساتب أمر يقرب وتعدد الزوجات عين. وحرام ويتكلم عليه وبصير المغسلين من المشايخ والتعذب يستحر من البشارة والبعارة والبعارة التي تنتشر في مكاتب الأنظمة العلمانية هذه قضايا لا يفتح منها كل شيء في ديننا جميل وعندما يتحدثهم أحد ويريد ان يظهر شيئا كأنه هو سوعة في دين الاسلام فالسوعة هو وما يتكلمه ولذلك عظموا دينكم في كل شيء في كل شيء ما عظمه الدين فهو عندنا عظيم وما حقره الدين فهو عندنا حقير حتى لو كان اسمه فلان الكذاك الزباح قليل الأدب قليل الدين الذي لا يستحي من الله اقول له قلت له صلي قال انا مسافر قلت له مسافر غيري على غير عشرين متر كيف مسافر كم صلي قال انا اجمع واقصد انا مسافر الله يسمحك بلا تنظر غير لعل الله ينفعه بها الله يأخذ يقولها وهو ما قادر يقولها الله يصلح هيك الترديون وراء بدها شو نقول يعني الله يأخذ همينها يا بقول فيه أن العلم والصلاح ما لا سكت ولا علم وغلب بله وراء والصلاح راحة العلم به يداد وبه به يذال قال الإمام الزهدي رحمه الله طبعا أنا أحب أن أرجع كثيرا للإمام الزهدي لأنه ذهب وكتبه كأيرك وأرشي بسيار أعلام النبلاء كثيرة ولكريح الإسلام وكتبكرة الحفاظ أن تقرأ وأن يتعلم الناس دين الله من مثل هذا الامام قال ذهدي العلم ليس هو بكثره الرواية يعني العلم مش الخمسة وتسعين في المية والسسة وتسعين في المية والسبعين في المية العلم ليس بكثرة الروايه ولكنه نور يحذف الله في القلب وشرفه الاتباع والفرار من الهوار من الابتداع علمنا الشرع اتباع ما في عندنا إلا حدنا وأخبرنا ما عندنا إلا حدتنا وأخبرنا وإن حدثنا وأخبرنا في واقع المسلمين ورثنا مدرسة عقلانية تسلمت على أيها المستشرقين في الجامعات العربية ثم دعتت لنا في كل البلاد العربية والإسلامية يسأل لي أحدهم ماذا تدرس كنت له الحديث الشريف قال لكن الإمام البخاري لا تحذف عن الإمام البخاري إلا هذه وبدأ يتكلم عن الامام البخاري في حديث البخاري كذا وفي حديث البخاري كذا طبعا من اين من ابو ريه من وين من المستشرقين وما ادراك ما ابو ريه تلميذ المستشرقين بدات حركه هذول الذين يسمونهم مثقفين ومن هؤلاء المثقفين بدات الهجمه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا الهدى نور يخذفه الله تعالى في قلب عبده المسلم برضو الذهب اللي بيقول بيقوله رحمة الله تعالى عليه والصلاح ساكر للعبد من المعاصي والمعاصي عدوة العلم والمعاصي عدوة العلم قال إني أعرف معصيتي في خذ دابتي إني أعرف معصيتي في خذ دابتي بيطلع الصدح بنشك اداتا بتروف صد بيكون بساطة فتش قلبك شو اللي عملته ما الذي فعلته ابنه هات اليوم بيلاقي الصيارة ببانشير بيغير البنشر بيفتح يطوله وبيلاقي الثاني ببانشير تشفد فوجه لا لا ما تندبوها على الشدة على لعد الورق عرفت شينة اتفتت لهم الليل دخان وشدة أجل الصبح بده شغل السيارة الساعة 9 الساعة الزمانية الساعة, الساعة, الساعة, الساعة 14 دنيا سيارة بنشر قريب هاتف اسبعين بنشر هو الآخر فتش في نفسك لا تتن السيارة لا تلوم العربية نومك على قلبك ونفسك وإيمانك هذا مشهد معروف في حياتنا كلنا حتى انك تدخل الصف تدرس الطلاب فتجد شوشرة الشوشرة أساسها منك أنت أنت فإيش تجد الشوشرة عندك فإذا سلك أمره مع ربك سبحانه وتعالى سلكت لك كل شيء حتى ان الملائكه لتبع أجنحتها رضا لطالب العلم لطار بالعلم رضا بما يطمع العلم له كل شيء له ويرزق من حيث يحتسب ويرزق من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يريد في هذا النص طلب وصي لمن يحسب أنه من اهل الصلاه وأصل ذلك بها إبراهيم بنيه ويعقوب وأصل ذلك ان كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه أصله بالكتاب والسنة هذا وعندما حضر الموت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه طلبوا منه الوحيه فاوصاهم وطلبوا من معاذ بن جبل ان يوصيهم قال اجلسوا لي يقولون معاذ ارسمه معاذ بن جبل توفي في بلادنا فلسطين قالوا وقبره ربما يكون في الاغوار من بلادنا وربما يكون في عمواش وعمواش قريه اغتصبها اليهود سنه سبعه وستين على يدك اليسرى وأنت ذاهب إلى القدس بعد واج الصرار وحولوها إلى متنزهات وأهلها لاجئون بعضهم في الضفة الغربية وبعضهم في الضفة الشرقية أصيب هناك في عمواش بالطهون قال له وهو في نجله الأخير أرش ما قال أجلسوني فقال إن فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتداهما وجدهما العلم موجود من يدد العلم يجده قال ذلك ثلاث مرات قال من تنس العلم عند أربعة رهط عند عويم الأبد الضرباء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام اوصاهم بهذا بما يوصاهم بالعلم ان يطلب العلم للمواطنه القبيعية اشعار النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان موت العالم كلمة في الاسلام وان الله يقبض العلم بقبض العلماء ولذلك في سنة اظن الالفيه الف وتسانية وتسعة وتسعين قبض حوالي خمسة او ستة من علماء الامة حتى شم تلك السنة سنة قبض العلماء قبض العلماء فلمة كبيرة ويخاف منها لان الناس تتخذ رؤوسا جهالا فسئلوا فاكثر بغير علم فضلوا واضلوا فظلوا وظلوا من هنا موت العلماء صعب قال بعضهم لعمر كم الرجية فقد نال، ولا شاك تموت ولا بعير، ولكن الرجية فقد فز يموت بموته علم كثير يموت بموته علم كثير كان شيخنا الياسين رحمة الله تعالى عليه تجمعني معه الليالي في التشارب وملاحقه الطيران الاسرائيلي فيكون اول جزء من الليل في العمل السياسي تنقيذ امور البلد ثم اذا انتهى هذا الجزء من الليل الى فتاة ابن تيمية وفتح البالي يقلب صفحة صفحة حتى اذا صارت الساعة نحو من الواحدة امرنا ان ننام فننام حتى اذا صورت الساعه نحو الثالثه او الثالثه والنصف او الرابعه ايقظنا يقوم الليل ونقوم الليل معه فلما مات كاننا مات هذا الشمس رحمه الله تعالى عليه وهذه صوره لا يعرفها كثير من الناس عن شيخنا وشيخنا من العلماء القليلين الذين دعوا. كل شيء لله حتى ددلوا السمعة العلمية لا يعرف الناس أننا فقدنا بعلم به علما كثيرا وإماما عظيما ما للمسألة من المسائل التي ندرسها إلا وله فيها كلام وفيها قول وقد أزعجني يوما بعض مسائل تسعة من المسائل فحملتها وذهبت إليه اعاتب وأراجع رفت والمساء الجميعها على غير ما ذهبت به لساعت ما عند الشيخ رحمة الله تعالى عليه كان شيخنا رحمة الله تعالى عليه نرعانا في كل صغيرة وكبيرة حتى إذا انتهى في كافنا في مسجد الخلفاء قبل أكثر من عشر سنوات جاء يحتفي بالنذي ما العشر الأواق في المسجد ويقول نعم جزاكم الله خيرا فذلك كان الشيخ رحمه الله تعالى عليه وطلب الوصيه اذا من الصالحين في تلك الحال من الصلاه كانها موعظه مودع فاعطنا أوصيكم بالانصار خيرا اوصيكم اوصيكم وكانت وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسب ان الدرس قال ولا بد من التوقف وصل اللهم على سيدنا محمد وفقني قلما اللهم يسر امورنا اللهم سهل علمنا اللهم انا نسالك ان تشرح صدورنا اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم انا نسالك ان تستعملنا فيما فيما تحب وترضى في طلب العلم وفي الجهاد وفي الرباط وفي حفظ الثهور اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالعلمانيين زمادقة ومضللين اللهم من أراد بولادنا خيرا فيدفقه ومن أراد بها سوءا فاجعل كيده في نحره اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم علمنا الورع وارزقنا الورع وهيئ لنا من امرنا رشدا وصل اللهم على سيدنا أبي القاسم رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا